Smağtı ağlamı ve ahatı, معذب شو ما سوى حبي بلادي بقلبي ضوى ليلي ونور عتماتي ليلي ونور عتماتي عظام وشبح سد في الزنزانة تعذيب وكيل زلم ولكنه ما بكاني حبسيات وكسر عظام وشبح سد في الزنزانة تعذيب وكيل زلم ولكنه ما بكاني علقني والخوف بعينك استجوبني في تحقيقك الجنيه والخوف أنا بدي انور الحريه يا عنا الله بدي ارجع ورح اخذ داري منك انا بدي انور الحرية يا غصب عنا لرم الله بدي ارجع رح اخذ ثاري منك افجر بالناس في جندك كتائبنا تزحف عندك أفجر بالناس في جندك وكتايبنا تزحف عندك من الأجزاء لنزع حلمك في الأجزاء صلي صلاتي وفي الأجزاء صلي صلاتي سمعت الامي وآهاتي قصد الظالم يكسر حلم التعذيب وبقناتي اخ يا سمساني ظلم سمعتي الامي واهاتي قصت الظالم يكسر حلم التعذيب بس صمودي كان الاجوى شو ما عذب شو ما سوى بس Ma azab